الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده فهو كمن لم يأذن لأن الإذن قد زال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اذن في القبض لانه تقدم لنا انه لا بد في الرهن ان يكون مقبوضا وان القبض لا بد وان يكون باذن الراهن القبض لا بد ان يكون باذن الراهن فإن أذن في القبض ثم رجع فهل يلزم الرهن؟ الجواب لا لأنه رجع عن الإذن كأن الإذن لم يكن او قبل مضي مده يتاتى القبض لما في يده فيها احيانا يكون الرهن بيد المرتهن وقلنا لا بد حتى وان كان بيد المرتهن فلا بد من الاذن في بقائه بيده ما يقول الرهن بيدي ولا يحتاج إلى شيء آخر نقول لابد من إذن الراهن الرهن بيد المرتهن ثم أذن في قبضه واستمراره ثم رجع نقول هذا الرجوع لا يخلو إن كان بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض فلا يعتبر هذا الرجوع ولا يؤثر وإن كان قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فللرجوع أثر وكأن الإذن لم يكن إضاح هذا بالمثال مثلا باع عليه شيئا ما وقال البائع لابد ان تعطيني رهن بالقيمة قال المشتري نعم اعطيك رهن بالقيمة القطيفة التي عندك القطيفة التي لي استلمتها من فلان تكون رهنا يقول تأذن لي في قبضها قال أذنت لك في قبضها ثم بعد مضي عشر دقائق قال لا يا اخي ما اذنت لك سألتمس لك رهنا غيرها او قال له هذا القول بعد خمس ساعات وقال أذنت لك في قبض القطيفه لتكون رهنا والان بدا لي ان لا اذن لك في ذلك لاني في حاجه اليها وساعطيك رهنا غيرها اذا قال هذا القول بعد عشر دقائق من الكلام أو قال هذا القول بعد خمس ساعات من هذا الكلام هل هناك فرق أو لا نعم نقول هناك فرق لأنه في الأولى أذن ورجع عن الإذن قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فتعتبر الإذن كأن لم تكن في المثال الثاني بعد خمس ساعات أذن ثم رجع بعد مضي مده يتاتى فيها القابض فلزم الرهن حينئذ واضح الفرق بينهما القطيفه عند المرتهن عنده واذن في الحالين لكن رجع عن الأذن في المثال الأول بعد عشر دقائق. عشر دقائق هذه لا تتسع لتقبيل القطيفة وما في السوق والقطيفة في البيت. وعشر دقائق هذه التي رجع فيها ما تكفي لتسليم القطيفة. فتعتبر الاذن كان لم تكن لانه رجع عنها بعد خمس ساعات رجع عن الاذن نقول هيهات ما يتسنى لك الان لانك سلمت عباره الرهن فلا تتراجع فيه لزم واستلمه من هو بيده باذن منك هذا الفرق بين ثم رجع قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض لما في يده فيها قبل مضي مدة وتراجع قبل عشر دقائق نقول ما تم قبض والإذن فأن لم تكن تراجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض نقول ما يفيد هذا التراجع نعم. وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله. وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن. إن أذن في القبض. اليوم ثم جن بعد يوم او يومين بعد الاستلام لزم الرهن لكن جن بعد الاذن بالقبض مباشره حينئذ يكون الاذن هذا لا قيمه لها لانهما تم الاستلام إذن بلا استلام فلا قيمة له أو أغمي عليه وهناك فرق بين الجنون والإغمى الجنون غالبا تطول مدته والإغمى غالبا لا تطول مدته بالجنون تسقط التكاليف الشرعية وبالإغماء لا تسقط التكاليف الشرعية بالجنون يولى عليه وبالإغماء لا يولى عليه مثلا أغمي على الرجل ما يقال اجعلوا عليه ولي نقول مدة اثنما غالبا لا تطول مثل النائم تقريبا النائم ولا عليه ذنام لا يقول انتظروا فيه الاستيقاظ فاذا أذن ثم جن سبحوا جلول نقول ما يعتبر هذا الإذن لأنه حصل الجنون قبل القبر ولزوم الرهن أو أذن ثم أغمي عليه قبل القبر فلا يعتبر هذا الإذن ساري المفعول لأنه وجد ما يبطله لخروجه عن كونه من أهله يعني من أهل ماذا اهل الاذن اهل الاذن في القبض يعني كان قبل عاقل يقبض ويقبض ويبيع ويشتري لكن حصل جنون فبيعه وشراءه وتقبيضه وقبضه لا قيمة له نعم ويقوم ولي المجنون مقامه ارأى الحفظ في القبض اذن فيه وان لا فلا ويقوم ولي المجنون مقامه اذنا ثم جننا اذنا ثم أغمي عليه نقول اذنا ثم أغمي عليه انتظروا فيه حتى يصحو لان الاغماء غالبا لا يطول نولي عليه ولي نقول لا المغمى عليه ما يولى عليه لان الاغنى قريب من النوم وحصل على بعض الصحابه اغنى فبعد الصحو قضى الصلوات الفائته اذن في استلام الرهن ثم جن الجنون كثيرا ما تطول مدته نقول يعين عليه ولي ثم ينظر الى الولي هل تأذن بقبض الرهن او لا تأذن قال امهلوني هل من حقي هذا نقول اذا كان الاذن بقبض الرهن في مصلحة المجنون فاذن فيه وإذا كان الإذن في غير مصلحة المجنون فلا تأذن فليس له الإذن مطلق الولي ينظر الأصلح يقول مثلا كيف بيّنوا لي نقول إن كان الرهن هذا مشروط عند البيع وللمجنون مصلحه في اجراء هذا البيع فاذن في قبض الرهن لانه في مصلحه المجنون وان كان غير مشروط فمن مصلحة المجنون الا تاذن في قبض الرهن ان يكون في الذمه ولا يؤخذ عليه رهن قال نعم البيع مشروط بالرهن واذا لم اذن بالقبض ستلغى البيعه نقول انظر ان كانت البيعه هذه في مصلحتي المجنون فاذن وان كنت متردد البيع ما تدري في مصلحه ولا ما في مصلحه فلا تاذن ولهذا انا في صندوق التنميه العقاري في الرهن ما يتم رهن مال القاصر او غير المكلف يعني مثل الصغير ومثل المجنون الا باذن من القاضي لان الحاكم الشرعي ينظر ان كان لمصلحه اليتيم هذا الرهن ادنا في رهن عقاره وإن لم يكن في مصلحة اليتيم أو في مصلحة المجنون فلا يأذن القاضي يقول ما الفائدة نرهن عقاره لا يبقى عقاره بيده يتصرف فيه وليه ونأذن لوليه في بيعه وشرائه والتصرف فيه بمصلحته فمال اليتيم الآن ما يرهن إلا إذا تبين أن الغبطة والمصلحة في رهنه ولا شك أنه بطريقة صندوق التنمية العقاري أنه أن الرهن في مصلحة اليتيم لأنه يعطى نقد يعمر فيه البيت مثلاً ثم يسدد هذا النقد على اقساط ويتغاضى ويتنازل عن بعض الاقساط فيكون ذلك في مصلحه اليتيم فياذن القاضي في رهن مال اليتيم لانه في مصلحته او القاصر مثلا المجنون والمعتوه ونحوهم ممن يولى عليه ويقوم ولي المجنون مقامه ان رأى الحظ في القبض أذن فيه وإلا فلا ياذن نعم وإن تسرف الراهن. هذه الأحكام المتقدمة في الإذن من عدمه هنا الآن في تصرف الراهن في الرهن قبل القبض تصرفه بعد القبض لا قيمة له لأنه ما يسوق له أن يتصرف فيه لكن تصرفه قبل القبض ما الحكم؟ نعم وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعثق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها وان تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه من المعلوم ان تصرف الراهن في الرهن بعد القبض لا ينفذ لانه مشغول بحق الغير الراهن مثلا صاحب العقار والمرتهن الذي يطالب بالحق فإذا صاحب العقار رهنه وقبضه المرتهن حينئذ ما يسوغ للراهن أن يتصرف فيه كما تقدم لنا أمس أن الراهن ما يسوغ له أن يبيع الرهن ولا أن يتصرف فيه لأنه مشغول بحق الغير لكن هنا قبل القبض أراد أن يتصرف الراهن في العين المرهونه قبل قبضها نقول تصرفه سائق لانه ماله وبيده ويتصرف فيه ثم المرتهن ان شاء الغى موجب الرهن يقول انا ما بعت انا ما اخرجت انا ما اعطيت الا على اساس رحم تعطيني الرهن والا فلا بيع بيننا فتصرف الراهن في الرهن قبل قبضه يبطل الرهن بعتق مثلا قال له يا اخي اقرضني عشرة آلاف ريال قال لا أقضي اقرضك عشرة الاف ريال لكن اريد رهن منك قال نعم عبدي رقيقي عندي اعطوك اياه رهن طيب اعطني اياه من شان اعطيك الدين اعطيك القرض قال الرقيق الان مسافر غدا ان شاء الله ياتي ويسلمك إياه يكون عندك رهن هل يلزم الان لا ما يلزم هذا فكر في أثناء الليل وقال إذا رهنت عندهم قطع في الرهن وبعدين أحرم من ثواب عفق هذا الرقيق أحسن وأعتقه لوجه الله ولا أسلمه زيد يكون رهنا عندها إن أعطاني القرض بدون رهن فأشكره على ذلك وجزاه الله خيرا وإن كان ما يعطين إلا برهن الرقيق فأنا إذا رهنت الرقيق ما استطعت ان اتصرف فيه وأنا الآن أخشى أن يبغيتني الأجل وأنا أود أن أعتق هذا الرقيق فاشهد على عتق هذا الرقيق الذي وعد ان يرهنه زيد هل ينفذ العتق نعم ينفذ لانه الى الان ما قدم ينفذ العتق ويبقى القرض بدون رهن ان شاء انضاه المقرض وان شاء رفض او هبه قال إذا رهنت رقيقي هذا لزيد على عشرة آلاف قد لا أتمكن من تستيد العشرة الآلاف إلا بعد فترة طويلة وأنا أحب أن أعطي أخي أو ابني أو عمي أو أبي هذا الرقيق يخدمه لأنه في حاجة إليه فوهبه ما حكم الرهن بطل وينفذ فيه التصرف الأخير لأنه الان ما تم قفضه أو بيع فكر قال مثلا أقترر من زيد عشرة ألاف وتبقى ذمتي مشغولة وأعطي زيد رقيقي يكون رهنا عنده ماذا استفيدنا؟ أبيع هذا الرقيق وأتوسع بثمنه ولا أشقل ذمتي برهن ودين وغير ذلك ففي أثناء الليل باعه واستلم قيمته نقول هذا البيع غير صحيح لأن هذا الآن موعود أن يكون رهن لا البيع صحيح لانه إلى الآن ما قدر او بيع او جعله مهرا قالنا الان مضطر للزواج اريد ان اخذ قرض من زيت عشرة الاف لا تكفي لمؤونة الزواج وارهنه عبدي هذا ليكون عبدي مرهون وذمتي مشغولة لزيت وانا لو خطبت امرأة وقلت لها اعطيك رقيق مهري لك رقيق تتصرف فيه المرأة تجعل يخدمها تبيعه تهبه تتصرف فيه ولا اشغل ذمتي باشياء ثانية فخطب امرأة فوافقت وقال مهري لك رقيق اسلمك ايه عبد فجعل الرقيق هذا الموعود برهنه مهرا صح لأنه إلى الآن ما قبل بطل الراهن ومثل الرهن كونه مثلا جعله مهرا إذا جعله عوض خل مثلا جاء إلى زيد وقال أقربني عشرة ألاف أريد أن أدفعها لزوج ابنتي من أجل أن يطلقها لأنه أتعبها واذاها ثم يريد أن يرهن العبد عندما يقض عشرة آلاف قال لما أشغل ذمتي بهذا وهذا وأرهن عبدي أقول لزوج ابنتي أعطيك هذا الرقيق ملكا لك وطلق ابنتي على هذا الرقيق عوض عبر الخلع صح ويبطل الرهن في هذه الاحوال كلها قال لان هذه التصرفات تمنع الرهن ما دام انه يريد رهنه باعه كيف يرهن شيء خرج من ملكه او وهبه او اتقه او جعله مهرا لامراته يرهنه لا لان هذه التصرفات كلها تبطل الرهن لان هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها يعني انفسخ الرهن في هذه الاحوال نعم وان رهنه بطل الاول لأحوال. وان رهنه بطل الاول انتبه ان رهنه بطل الاول مثلا جاء الى زيد وقال اقرضني عشرة الاف وارهنك عبدي هذا قال لا باس اذا قبضه العبد صار رهن لازم لكن بعدما قال هذا القول وقبل القاضي جاء الى اخر وقال يا اخي اقرضني عشرين الف انا في حاجة اليها قال وماذا تعطيني رهن قال اعطيك عبدي هذا رقيقي خذه يا اخي خذ بيده رهن عندك يعني هذا العبد رهنه مرتين رهنه عند الأول بأشرة آلاف لكن الأول ما قبض إلى الآن ورهنه عند الثاني بعشرين ألف أو بخمسة آلاف كل واحد زيادة أو نقص لا يهم لكنه رهنه عند الثاني بمبلغ أي الرهنين يلزم يلزم الثاني لأنه مسكه إياه وهذاك وعد يعني جاء له رهن ثم رهنه لآخر يقول بطل الأول لأن الأول ما في قبل والثاني سلمه يوم بيده قال يا أخي اعطني اياه أخشى أنك تقول ارهنك عبدي ثم تذهب وتبيعه أو تذهب وتعطيه أو تذهب ترهنه لآخر بطل الرهن الأول وهذا يحصل عند بعض الناس الذي لا لا يحافظون على عقودهم مثلا يشتري شيئا ما ثم يرهن بيته أو أرضه ثم يشتري شيئا آخر ويرهن نفس الرهن السابق نقول إن كان الأول قد قبل الرهن فالرهن الثاني باطل لأنه رهنه وهو مرهون وإن كان الأول أحسن به الظن وقال دع بيتك بيدك فذهب ورهنه في مبلغ آخر بطل الرهن الاول وصح الرهن الثاني المقبوث هذا يحصل يرهن بعض الناس الشيء عند شخصين ولا يقال الاول هو الصحيح والثاني باطل ولا يقال الاول باطل والثاني صحيح حتى ينظر بيد من من القابض منهما فإن كان القابض هو الأول بطل الثاني لأنه رهن شيئا مشغول وإن كان القابض هو الثاني قال يا أخي أنت ما يعتمد على كلامك وأخشى أنك ترهن لآخر أو تبيعه بعد ما تعطيني اياه رهن سلمني إياه سلمني مفتاح البيت سلمني سك الارض وارني إياها اوقفني عليها وسلمه سك الارض واوقفه عليها عباره سلمه فالرهن الاول يبطل والرهن الثاني هو الصحيح لانه قبض نعم وان رهنه بطل الاول لان المقصود منه ينافي الاول بطل الأول لأن المقصود منه المقصود منه يعني من الرهن الثاني ينافي الرهن الأول لأنه تصرف فيه قبل أن يسلمه للمرتهن فتصرف الرهن في الرهن قبل تقبيضه للمرتهن يسوق فتصرف فيه تصرفا يلغي الرهن الأول نعم وإن دبره أو أجره أو زوج الامه لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن وإن دبره أو أجره أو زوج الامه لم يبطل الرهن ايش معنى دبره دبره ويقال هذا الرقيق مدبر هذا الرقيق مدبر لانه يتقدم لنا في الفرائض انواع الرقيق القن والمدبر والمكاتب الى اخره لكن منها من انواع الرقيق المدبر المدبر هو الذي